بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا درس جديد من دروس الملخص في أصول الفقه وكنا نتحدث عن باب الأدلة الشرعية وقال انتهينا من الدليل السادس وسنشرع بعون الله تعالى في الدليل السابع فتكلمنا عن الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ثم تكلمنا عن شرع من قبل عن شرع من قبلنا ثم تكلمنا عن مذهب الصحابي او قول الصحابي وبعون الله تعالى نتحدث اليوم عن دليل جديد وهو من الادله الشرعيه المختلف فيها وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة ما يسمى بالمصالح المرسله المصالح المرسله تعريف المصالح المرسلة اولا تعريف المصلحه في اللغه المصلحه كالمنفعه وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعه بمعنى النفع والمصلحه والصلاح مفرد والجمع المصالح فالمصلحه هي كالمنفعه مأخوذة من الصلاح والمرسلة من أرسلت الشيء إذا أطلقته هذا معناه من ناحية اللغة أما من ناحية الصلاح أي في الصلاح علماء الأصول فقالوا تعريف المصلحه المرسلة قالوا هي كل منفع قصدها الشارع لعباده لحفظ الضرورات الخمس دون أن يكون لهذه المنفع شاهد بالاعتبار أو الإلغاء المصلحة المرسلة أو تعريف المصالح المرسلة هي كل منفع هي كل منفع قصدها الشارع لعباده منفع قصدها الشارع لماذا لحفظ الضرورات الخمس دون أن يكون لهذه المنفع شاهد بالاعتبار أو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 بالتحصيل جلب اللذه جلب اللذه المراد بالمنفعة التحصيل والإبقاء والتحصيل هو أن تجلب لذه أن تجلب لذه مباشرة ومعنى الإبقاء عليها أي الحفاظ عليها بدفع المضرة عنها نقول المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة المراد بها هي كل منفعه ومعنى منفعه ان تجلب لذه وان تحافظ عليها فالمصطلح المرسله هي جلب شيء هي هي كل نفع كل منفعه قصدها الشارع أرادها الشارع كل منفعه ارادها الشارع لعباده كل من فع أرادها الشارع لعباده لحفظ الضرورات لحفظ الضرورات الخمس والضرورات الخمس هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضرورات الخمس, الدرورات الخمس الدين, الدين النفس العقل المال العرض فالمصلحه المرسلة الغرض منها انما شرعت للحفاظ على هذه الخمس على حفظ الضرورات الخمس دون أن يكون وبالطبع جاءت الشريعة لحفظ هذه الأمور لحفظ الضرورات الخمس بأمرين الأول ما يقيم أركانها ويثبت هذه القواعد الخمس والثاني ما يضر عنها الاختلال يعني الغرض من المصاب بل إن الشريعة الإسلامية جاءت الحفاظ على هذه الخمس والحفاظ عليه يكون بقيامها ودفع الضر عنها ودفع الضر والخلل عنها إذن المصلحة المرسلة كل منفع كل منفع المراد المصلحه المرسلة هي كل منفع قصدها الشارع العباده قصدها الشارع العبادي لحفظ الضروريات الخمس لحفظ الضروريات الخمس دون أن يكون لهذه المصلحة شاهد دليل بالاعتبار أو الإلغاء وقلنا أن المراد بهي كل منفعة المراد بالمنفعة هي جلب لزة والحفاظ عليها وقصدها الشارع قصدها الشارع أراد بهذه المصلحة أن يحافظ على الضرورات الخمس التي هي العقل والنفس التي الدين والنفس الدين والنفس والعقل والمال والعرض والعرض دون أن يكون لهذه المنفعة شاهد بالاعتبار أو الإلغاء أي لم يرد لم من الشرع يؤيد هذه المصلحه ولا يلغي هذه المصلحة. فإذا حدثت نظر المثال فإذا حدثت حادثة معينة لم نجد حكمها في نص ولم نجد مصلحة ولم نجد حادثة تشبه هذه الحادثة حتى نقيس عليها ولم نجد فيها إجماع لأهل العلم ولم نجد فيها قول من الصحابة إذن هناك حادثة وقعت هذه الحادثة لا نص لها في كتاب الله لا لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وليس هناك مصلحة تشبه هذه المصلحة وليس هناك حادثة وقعت تشبه هذه الحادثة حتى أقيس عليها ولم يتكلم فيها أحد من الصحابة وليس فيها إجماع لأهل العلم ووجدت مصلحة معينة من هذا الأمر أمشي هذه المصلحة وتسمى مصلحة مرسلة مثال ذلك. شارات المرور، شارات المرور. هل هناك، هل هناك أو قواعد المرور عمومي، قواعد المرور. هل هناك آيات في القرآن توضح هذه الأمور، تأمر بها؟ لا، أحاديث لا. هناك أمور نقيس عليها لا إجماع لا، قياس لا. ولكن فيها حفاظ على على على النفس. في حفاظ عن نفس من حوالف والقتل، فهذه تكون من باب المصالح المرسلة من باب المصالح المرسلة، وكذلك ضربوا أمثلة الدواوين التي دونت في صدر الإسلام، وضرب بعض اهل العلم جمع المصحف وكتاب وكتابه كتابة السنة، قالوا أن هذه من المصالح الآن المرسلة المصلحة المرسلة نعرفها، فنقول مرة ثانية هي كل منفعة. معنا المصلحة المرسلة كل منفعة قصد بها الشارع كل منفعة قصدها الشارع للحفاظ على الضروريات الخمس للحفاظ على الضروريات الخمس دون أن يكون لهذه المصلحة, أو لهذه المصلحة شاهد أو دون أن يكون لهذه المنفعة شاهد من كتاب بالإلغاء أو, أو بعدم بالاعتبار أو الإلغاء لماذا سميت هذه المصلحة أو هذا الأمر بالمصلحة المرسلة سميت قال الشنقيطي وصفت بأنها مصلحة واستصلاح لما فيها من إطلاق مطلقة ليست مقيدة فلهذا سميت بالمصلحة المرسلة وقال الزركشي سميت مرسلة أي أنها لم تعتبر ولم تلغى لم يجد دليل لم يوجد دليل لم يرد دليل يؤيد هذه المصلحة يعتبر هذه المصلحة ولا يغي هذه المصلحة فهي مطلقة ولذلك سميت بالمصلحة المرسلة أقسام المصالح المرسلة تقسم المصالح المرسلة إلى أقسام باعتبارات مختلفة نذكر بعض هذه الأقسام فنقول الأول القسم التقسيم الأول المصالح المرسلة بالنظر لأهميتها، بالنظر لأهمية هذه المصلحة تنقسم إلى أقسام القسم الأول الضروريات، القسم الثاني الحاجيات، القسم, القسم الثالث التحسينات. إذن ضروريات، حاجيات، تحسينات. والمراد بالضروريات معناها أنها لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم توجد مصلحة لم توجد, إيه؟ مصلحة, لم توجد مصلحة أو أن يفقد الإنسان أو فوات الحياة أو ضياع الدين هذا المراد بالضروريات الضروريات معناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت, إذا فقدت حدث خلل سواء كان هذا الخلل في الدين أو في الحياة أو في أمور, في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة والمراد بالحاجيات أي أننا مفتقرون إليها في حاجة إلى هذه المصلحة لرفع الديق لرفع الديق المؤذي لرفع الديق والتحسينات فمعنى الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال والمدنسات وسوء الاخلاق إذن المصالح مرسلة تنقسم من ناحية الأهمية إلى ضروريات حاجيات تحسينات أما تقسيم وهناك تقسيم آخر للمصلحة المرسلة باعتبار الإلغاء وعدمه يعني المصلحة المرسلة تنقسم من ناحية الإلغاء أو الاعتبار باعتبار الشرع لها وباعتبار إلغاء الشرع إهدار الشرع لها إلى ثلاث أقسام نتكلم الآن على أقسام المصلحة المرسلة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما شهد الشارع باعتباره وهي حجة بالاتفاق أن يشهد الشارع باعتبار هذه المصلحة فهذه حجة بالاتفاق القسم الثاني أن يشهد الشارع ببطلان هذه المصلحة فهذه مرضوضة بالاتفاق القسم الثالث ما لم يشهد الشارع لها هناك مصلحة لم يشهد الشارع لها لا بالإلغاء ولا بالاعتبار ولا بالاعتبار توضيح ذلك قلنا أنها سلاسة أقسام من ناحية الاعتبار وعدمه توضيح ذلك أن المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشارع لها تنقسم إلى سلاسة أقسام مصلحة معتبره اعتبرها الشارع شرعا مصلحة ملغاء شرعا مصلحة مسكوت عنها مسكوت عنها فنقول المصالح من حيث اعتبار الشرع لها ثلاثة أقسام مصلحة اعتبرها الشارع مصلحة الغاها الشارع مصلحة سكت عنها الشارع أما المصلحة المعتبره التي اعتبرها الشارع وهي المصلحة التي لا بد منها. منها ومن أجلها التي التي اعتبرها الشارع هي المصلحه التي اعتبرها اعتبرها اعتمدها لم يلغيها لم يلغيها واثبتها وشهد بذلك وشهد لها وشرع الاحكام من أجلها مثال ذلك مثال ذلك حفظ الضروريات الخمس كما أسلفنا إذن المصلحه المعتبره التي اعتبرها الشارع اعتبرها الشارع وهي حجه هي المصلحه التي هي المصلحه التي اثبتها وشهد لها وشرعها هناك مصلحه معينه لو نظرنا إليها لوجدنا انها تحافظ على الضروريات الخمسه او واحده من الضروريات الخمسه اما انها تحافظ على الدين وإما انها تحافظ على العقل واما انها تحافظ على النفس وإما انها تحافظ على العرض فنقول فشرع الجهاد مصلحة الجهاد شرع الجهاد وقتل المرتد للحفاظ على الدين وشرع حد السرقة للحفاظ على المال وشرع حد الزنا وحد القذف للحفاظ على العرض وشرع حد الخمر لحفظ العقل وشرع حد أقول حد الخمر لحفظ العقل إذن أي مصلحة جاءت للحفاظ على, على هذه الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل هي مصلحة معتبره ما دامت أنها جاءت لحفظ هذه الأمور فلو أن سلطان أو ملك أو رئيس شرع أمر معين, معين أثبت حكم قام مثلا مسألة المرور مسألة قوانين المرور ووضع عقوبة لمن خالف هذه القوانين وضع عقوبة لمن خالف هذه القوانين وقال أن فاعترض عليه قيل له لماذا تلزم الناس بأشياء لم يلزموا بها من قبل الله يعني الطريق الطريق اللي هو طريق السيارات هناك طريق يمين وطريق يسار فلو أن إنسان مشى في المعاكس مشى في الطريق المعاكس ففرضت عليه الدولة غرامة مبلغ معين مبلغ معين فقيل للذي فرض هذا الأمر قيل له إنك تلزم الناس بما لملزم به فأجاب قائلا هذه من المصالح المرسلة لماذا لان في حفاظ على ماذا حفاظ على النفس اللي بمشي في الطريق المعاكس ضد ضد في في الطريق المعاكس في السيارات غالبا سيصدم غالبا سيتسبب في الحوادث فجعل هناك عقوبه لمن يخالف في ذلك قوا قال ان هذا من باب المصالح المرسلة لماذا من المصالح من المصالح المرسله لانها فيها حفاظ على النفس إذن المصالح المرسلة تنقسم من ناحية اعتبار الشارع لها أو إلغائي إلى مصالح معتبره مصالح ملغاة مصالح مسكوت عنها أما المصالح المرسلة أما المصالح الـ الـ التي اعتبرها الشارع فهي المصلحة التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس وهي الدين العق النفس المال العرض ولو نظرت للشريعه كلها نما جاءت للحفاظ على هذه الامور فشرع الجهاد وقتل المرتدين لماذا الحفاظ على الدين من بدل دينه فاقتلوه في المسند وشرع القصاص للحفاظ على النفس والا الناس ستقاتلون وشرع حد السرقه للحفاظ على المال وشرع حد الزنا وحد القذف للحفاظ على الأعراض وشرع حد الخمر للحفاظ على العقل فهذه المصلحة المعتبره التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس القسم الثاني المصلحة الملغاة مصلحة يقوم الناس بها ويظنون أن فيها خير ومصلحة ولكن الغاها الشارع ما اعتبرها الشارع فهذه ليست بحجة بالاتفاق وهي مقابلة للمصلحة المعتبره قلنا أن المصلحه المعتبره فيها حفظ على الضروريات الخمس هذه فيها ضرر للضروريات الخمس فهي وان سميت مصلحه ان سميت في اللغه مصلحه إلا أن الشارع الغى اعتبارها واهدارها وهذه المصلحه التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحه ولكن الشارع الغاها واهضرها فلا يلتفت إليها ولا تعتبر حجه وان ظننت أنت, انت انها مصلحه وذلك نظر المثال كالمصلحه الموجوده في الخمر فهذا النوع في تجارة الخمر في مصلحه في كسب بعض المال فهذه المصالح لم يعتبرها الشارع بل اعتبرها مفسدة بل اعتبرها مفسدة وكذلك الزيادة في الربا الزيادة في الربا فلو أن إنسان اقترض من إنسان مبلغ وصاحب المال أخذ زيادة فهذه مصلحة ولكن مصلحة في نظرك انت. ولكن في نظرك أنت وانما الغاها الشارع فهي غير معتبره غير حجه لا يحتاج بها انسان يقول إن فيها فائده كذلك التسويه بين الذكر والانثى في الميراث في في الظاهر انها مصلحه ولكن وان كانت مصلحه في نظر بعض الناس الا ان الشارع الغاها ولم يعتبرها فهذه مردوده بالاتفاق وكذلك ما يدعى بعض الناس الدعي من مصلحة إصلاح الاقتصاد في البلاد بماذا؟ بالخمر بفتح بيوت البغاء من أجل السياحة بتجارة الخمر من أجل السياحة بالتعامل بالربا من أجل السياحة وكل هذه الأمور وإن ظلنت أنت أنها مصلحة إلا أن الشارع ألغاها فهي مصلحة ملغى القسم الثالث المصلحة المسكوت عنها وهي المصلحة المرسلة سكت عنها الشارع لم يرد ما يلغيها ولم يرد ما يثبت هذه المصلحة مثل المصلحة التي دعت إلى تدوين الدواوين في الصدر الأول من الإسلام ديوان الجند ديوان الخراج هذه مصلحة ولكن سكت الشارعنا مصلحة جمع القرآن مصالح الآن كقوانين المرور هذه مصالح لم يعتبر الشارع هذه القوانين ولم يلغي الشارع هذه لم يرد ما يلغيها ولم يرد ما يثبتها فهذه تسمى مصلحه مرسلة إذا نلخص فنقول أن المصالح المرسلة او أن المصالح اولا المصالح من ناحية اعتبار الشرع لها يعني من ناحيه الاعتبار والإلغاء تنقسم إلى ثلاثه أقسام مصلحة اعتبرها الشارع فهي حجة بالاتفاق وهي كل مصلحة فيها منفعة أو فيها حفظ لأحد للضروريات الخمس أو لواحدة من الضروريات الخمس التي هي الدين والعقل والمال والنفس والعرض فكل مصلحة جاءت كل حكم جاء كل حادثة جاءت فيها مصلحة فيها شيء للحفاظ على هذه الضروريات الخمس فهي معتبره هي حجة بالاتفاق مصلحة ملغاه بالاتفاق وهي المصلحة التي التي في ظاهرها أو تسمى مصلحة ولكن ما اعتبرها الشارع كتجارة الخمر وفتح بيوت البغاء وبيع الخمر بحجة رفع اقتصاد البلاد ومن أجل السياحة فهذه تسمى مصلحة ولكن مصلحه في اللغه ولكن اهدرها الشرع الغاها الشرع مصلحه التسويه, التسوية بين الزكر والانثى في الميراث أو في الشهادة هذه مصلحه مصلحه في الظاهر ولكن الغاها الشارع فلا اعتبار لها فلا اعتبار لها المصلحه النوع الثالث من المصالح و المصالح التي سكت عنها الشارع ما الغاها ولا اعتبارها مثل مصلحه تدوير الدووين في الصدر الأول من الإسلام ديوان الخراج يكتب فيه أسماء من يستحق الزكاة أو عدد الأموال التي دخلت بيت مال المسلمين ديوان الجند يؤيد فيه الجنود الذين ذهبوا للجهاد ونصيب كل واحد تجميع جمع القرآن هذه عدال علماء من المصالح المرسلة قوانين المرور الذي يسير في الطريق المخالف كل هذه من باب المصالح المرسلة لماذا قلنا انها مصالح ولماذا قلنا انها مرسله قلنا انها مصالح لان فيها حفظ على الضرورات الخمس منها ما يحافظ على الدين كتدوين المصحف منها ما يحافظ على كجمع المصحف منها ما يحافظ على النفس كقوانين المرور في حفظ على النفس فهذه من هذا الباب تسمى مصالح ولماذا سميت بمرسلة لأنها مطلقة ما أيدها ما اعتبرها الشارع ولا الغاها الشارع حجية المصلحة المرسلة هل هي حجة أولا حاصل تحرير القول في الاحتجاج بالمسائل المرسلة بالمصالح المرسلة التفصيل لا بد من التفصيل والبيان أولا أمور قبل أن نذكر أقوال أهل العلم في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة لا أمور. اولا. أن الشريعة الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح للعباد وضرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة فكل أمر من أوامر الله لو نظرت فيه لرأيت فيه أنه فيه إما جلب, مصلحة إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة والمراد جلب مصلحة في الدنيا والآخرة فما من حكم من احكام الله الا والالتزام به فيه مصلحه في الدين وفي في الدين وفي الدنيا او في الدنيا وفي الدين, الدين او دفع مفسده او دفع مفسده هذه المفسده قد تؤثر على الدين او على الدنيا إذن الامر الاول الذي لا بد الانتباه اليه من ناحيه الاحتشاج أن الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد وضرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة فالشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو المفسده فيه راجحة ولذلك أحيانا يعرض أمام العالم يختار أخف الضررين وأفضل الخيرين الأصل ثانيا وهذا أمر مهم العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة المصالح المرسلة مجال العمل بالمصالح المرسلة هو ما يتعلق إنما هو ما يتعلق بالعادات والمعاملات بين الناس أما العبادات لا يعمل فيها بالمصالح المرسلة يعني مثلا لو قمنا بعمل خطوط في المسجد لتسوية صفوف المصلين هل يجوز أن نقول أن هذا من المصالح المرسلة لا العبادات لا علاقة فيها لا يجري فيها المصالح المرسلة العبادات العمل بالمصالح المرسلة لا مجال العمل بالمصالح المرسلة ليس مجال العمل بالمصالح المرسله لا وبناء الاحكام الشرعيه انما هو في العادات وما يتعلق بمعاملات الناس اكرر فاقول ان مجال العمل بالمصالح المرسلة انما هو في العادات وما يتعلق بمعاملات الناس اما العبادات فلا يعمل فيها بالمصالح المرسله لا يعمل فيها بالمصالح المرسله حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها القول الأول منع الاحتجاج بها مطلقا. مطلقا قال الزركشي وهو قول الاكثر وقال الشوكان هو مذهب الجمهور وقال الآمدي هو الحق وقال ابن الحاجب والمختار رد العمل بالمصالح المرسلة وقال ابن قدامى الصحيح أن ذلك ليس بحجة وقال الصفي الهندي هو ليس بحجة عندنا وعند الأكسلين من الفقهاء والمتكلمين القول الثاني الاحتجاج بها مطلقا وهو هذا القول محكي عن مالك القول الرابع القول الثالث الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن كانت المصلحة ملائمة للأصل إن كانت المصلحة ملائمة للأصل هناك أقوال أخرى ولكن هذا حاصل الأقوال والجمهور على عدم الاحتجاج بها الجمهور على عدم الاحتجاج بها وإن قالوا بهذه الأمور التي التي فيها مصالح ولكن لا يسمونها مصالح ما مصالح المصلحة المرسلة ليست من البدعة ليست من البدعة. قال الشاطبي المصالح المرسلة هي أنواع من أصول الشريعة المبني عليها. إذا إذا هي يقول الشاطبي إذا هي راجع إلى أدلة الشرع هي إلى أدلة الشرع لأن فيها جلب منفعة وضر وضر مفسدة وضر مفسدة. فنلخص ونقول أن الدليل السابع من الأدلة الشرعية هو المصالح المرسلة وقلنا أنها سميت مرسلة لأنها مطلقة ما الغاها الشارع ولا اعتبرها الشارع وقلنا أن تعليف المصالح المرسلة أنها كل من فع قصدها الشارع كل من فع فصلها الشارع لعباده لحفظ الضروريات الخمس ولم يلد في الشرع ما يؤيد هذه المصلحة أو يلغيها ولذلك سميت بالمصلحة المرسلة أي المطلقة وقلنا أنها لها تقسيمات إما أن تقسم من ناحية اعتبار الشرع لها وعدم اعتباره لها فقلنا أنها إما أن تكون مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع أو مصلحة الغاها الشارع أو مصلحة لم يلغها ولم يعتبرها وهي المصلحة المرسلة وقلنا أن مجال المصالح المرسلة هو عادات ومعاملات الناس أما العبادات فلا دخل المصالح المرسلة بها وقلنا أن جمهور أهل العلم على عدم الاحتجاج بالمصالح المرسلة سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك